مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قُلْ هَذَا تِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقُبَ الْكَافِرِينَ الْنَارِ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ كَذٰلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمَ رَبِّكَ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَأَنْتَ بَعْدَ مَا جَآءَكَ وَاَقْ <تصفيق> وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابًا يَنْحُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ أُمُورَ كِتَابِ وَإِنَّ نُريَنَّكَ بَعْضَ الذين نعيدهم او ننت وفين مكفئ انما عليك البلاء وعلينا الحساب اولم يروا اننا تِلال الْأَمْثَنِ قُصُورًا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَكِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّغِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَفَرُو لِمَنْ أُقْبِدَ za